بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سوى اخوانكم الاخوان بموقع موقع مجمع عبد الحليم اللي عند السنه انا اقدم لكم هذه المبادره الحمد لله نلتقي في شباب دائما حيث طلاب وشباب من شبابنا محمد العابد القصور صلى الله وسلم وعلى اله وعلى فهذا الدين هو أعداء كثيرون هؤلاء الأعداء لا يزالون للشكرون على وسائل العالمين في الليل والمحار ترى حقاً طروص على كل أبو إسلام وترى تلميع وإفهار بأناسنا يقول عن سنة هم علمانيين ويقول عن سنة هم لبرايليين الأفاظ هذه أفاظ فصيرة كبيرة وهي التصالم الإسلامي كلمة علمان الدين يعني إيه؟ فلاش العلاقه والعلم ان الانسان ممكن يسوعها يتحور وكان عندنا مثال كاتب هذا الرجل تسلوب علمي وقلها علم كثير او عايزين يقولوا ان الشعوب عن طريق العلم وبعده وبعده الى اخره الا العلمانيين العلمانية ليس لها اي علاقه بالعلم العلماني, العلماني معناه انه عايز يفصل الدين عن حياته خالص الدين ليس له حد اي حكم حكم على الناس. بريد ولا ده كلت العبادات مفيش فيها اي مشكله مفيش اي عبادات على انهاع عايز تصاري صول عايز صول صول عايز تاخد فلوس لكن تقولي كتبع. كتبع. كتبع. مفيش تقول لي الفلوس ايه ده مفيش تقول لي الاحتكار لا يجوز سوق كل السلع مفيش تقول لي اي نظام يقولك الحياه هذا لا يجوز هذا يوقف الصارع عايزين توقف على الحال لا يجوز ولا, ولا يجوز الله وتعالى يقول ان الحكم لله لله وهم عايزين عن الحكم الا الشعب هم عايزين يحكموا الشعب حتى على دين الله عز وجل وهذا اصادم لمنظاره الفاليه بتقول لك واهله وانه حريه يعني ايه الحريه حريه معناها حريه مطلقه حريه من اي شيء حريه في عباده حريه اخلاق حريه في عباده يعني يعني النهارده بقول لك انا مثلا وكلوا خلاص شعروا وطلعوا من الشوارع انا فوق الحر تيجي كلاموا لك يقولوا تصبر ما عادش على كده حد خلاص طب واحد واحده تبقوا على الزنات والحرب في ظهر قد ظهر ليس له اي خيله وليس ل... لاي اهل يا اخي لا فقر هذه الطاغيه مش هيك خلاص القريه دي نده لبتونا طب اعترفها هي اللي طبقت الرقه اهي في امريكا في امريكا عندهم حملات يطلعهم لدولة شبوء وثائف وثائف رسمية للشواجه السيء وسائف سواجه السيء ويعترض بها لحكومة لغاجل التصويق وغاجل الضكرة لغاجل الضكرة حرية؟ ايه بالطريق؟ هل هي الحرية؟ فالواهد يطلع مثلا يُعلم مُفرَض الله عز وجل ويُعلم اعتراضه على الله عز وجل ويُعلم عراضه وهي لحرية التعريب لحرية التعريب كل الجميع هذا كله مصادم وزيلاً هذى كله يص sustained from all this فهذه المفاهيم الذي يغوى و يؤثر في غال انا يكترج هكلم المسلمين هذى مفاهيم اشتروا من اشتروا من جميع الوسط للوديوت الجميع العلمانية كيفية الدولة المدنية الدولة المدنس علىها عكس الدولة العسكرية مستقنية سبمة لنا لَّهالعلمات انتو مش عازينها دولة مش المدنية مشect تقولوا veramente انكم انت אين هكوم انتم اعزينها دولة العسكرية يدلي مدنية مش عائل الدولة الكسيرة مدنية عكس دولة دين الدوله المدنيه بديه طب ما تكونش بدايتها ايه في الاقتصاديه ويطلعوا ازاي الحكمه الاسوء حال اسوء من الدوله الحريه الدوله المدنيه لان الدوله المدنيه اسوء من الدوله الحريه يعني الدوله ده لم يرضى بالله رضى اضغط لم يرضى بالله رضى قالت مصر الضواحره ان ربنا بيجيب الاستثناء وخد العبده انها باطله ده على الجو الى هين والعيب ده فسال يعبد لها طمره خلاص وصمك و دي قوله دولة دلوقتي الكتابه بتزيد اي حاجه حصل حتى لو مش غلط تاخرنا وقطع عشان تخلص بغير أولام الإسلام بمستمع وراح الأسلام للدولة أولام الدولة بتول الأصل هذا يأتيب بالصريف القآن في العياد بلاد هو الإسلام يفعله يطير طيبه بحاجة من الشرع الله إلى غير الشرع الله الله عز وجلنا قل ومن لم يحق بما أنزل الله فولئك هم, هم. الكاثرون كهو الحمد تعالى ومن لم يحق بما أنزل الله فولئك هم اللغه التصديق يعني كل سبعنه باطاع والطاع اما انت كمسلم ولا لا حول شرع له الا يبقى يعتبر ان الله هو الذي خلق والذي وضع والذي وضع هو الذي اهله والذي يريد هو الذي ذكر الامر الامر هو اللي خالص مظهر الارض هو اللي سيفقي الناس يوم القيامه ومع ذلك يصح ان نقوله الله وضع شقوقات شقوقات لا وضعها تراب ماشي لو قلت وضع يا دين دي ورشيه دي يقول قصدك غير دي حنفيه هو تلاقي بتنشر فين الحواري في السيكو بياخد طاقه اللي هي جوه بتطلع اشعاع يعني الحواري دي خطره حواري طاقه بتطلع حراره جهول مفهوم بيقدر يجري في اتجاهات اليوم يطلع كده ايه اللي انا وانا اطلع يطلع انما هو لو شاف الواقع مو تعجب ان ده مستحيل يفكر بعتاش مستحيل هو امره وحالته ماشي والالف ده في الشارع هناك كثير من بيوت التعاطي ليه مستيقظ ليه ليه بسبب تجربه ان العذابه وقال بالله عليك واحد واحد يفكر في الزيت شاف وقت الدرب يومته حتى الموت <تصفيق> يفكر والله ما يفكر مش هيفكر والله سبحانه يقول ولكم في الرصاص حياه ولكم في الرصاص حياه تسميه نبدا من يقول للذباب لاصحاب العقول القوه السويه التي تسمي روح وطير الى الله يحصل يا اكبر لو بطاقه او يا ترجوك اي خط هناك يعني الفاضيين اللي حطوا طالين او الفاضيين اللي بيوقعوا في الفصل حراصوا باصبروا في الحروف العام بالله ياخدوا وقت كده ممكن يشبعوا وممكن ان احنا نتحرك بشكل شرعي ونركب ان شاء الله عصره وانا نفس هذا كان صايد ابو بكر في السنه لما دخل على بيت صهره كان لابس طريط فالنفس الواحد قال اذكروا احبارهم وممهارهم اطلقوا بالكلله انتوا لما تسمع الايه دي الفكر ايه الفكر ان هم كانوا بيحضروا وروحوا قاعد صخر طب يعملوها ازاي بيصلوا هم مثلا او كلام من هذا معنى لقامة جهاز النساء صحابه وقعه عنه شان الله علينا حاجه فقال له أصول الله ونجم نعبده نكننا نصنلهم ولكننا نعبده نكننا نعبده نعمل أي شيئا نحن نعبده بضاع الزوجان نجم نعبده ممس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحينونكم الحرام ويحرموا عليهم عنه الحلال فتبتبهم ما كانوا يقولون الحرام أقولوا الحرام أقولوا الحلال لك في ذلك المس ويقع الحال المباح حله يحرمون حرمون زي القوارض قوارض فالم يحيلوا ان يحرموا حرمه تعيب هذا وتضيعهم هم كانوا بيغيروا الشارع مش مقطع قطع الزينه مثلا كانت حب مثل مثل في هذا و هذا فاليهود بنوسل البشر ويرفض ويرفض حلوه ايه مثلا استعدوا وشهم كده والقمط مقلوب ويلف ده والناس تعمل حاجه ثانيه وخلاص بيستدانوا اي موقفهم كلهم اكيد هم ليس صالح في تشريع ليس فعلا عباده وادعاء اللاعب بانهم شرك المسلم مش مغير ان يتحكم في شرع الله ويتحكم في شرع لاجانه ولا ولا حزب ذلك كثير ولا مشارك في ركنين احد احد فاعباد يريدون ان العب بعقول المسلمين يريدون ان يصوروا المسلمين خد بالك المسلمين دول بيتاكدين بيعملوا موقف موقف يلتزموا بالصبر اوعى اوعى عليهم السلفيين الناس مصوره السلفيين دول ناس يربي كوكب ثاني شايفين دول بقى ولا حضره خط السلفيين دول دول هم <تصفيق> <وشارو دا> <تصفيق> هما هم... هم مش مين هم عموم مش السلفيه ماهيش فرقه من الفرق ماهيش جماعه بتقولك كذا وكذا السلفيين دول شبهنا حسان مش وصاله بين الشيخ ااا أه... هو الشيخ محمد سنيع ابو كل المشاريع اللي بشوفه دول هم بيصلوا ايه السلفيه يعني ايه يعني بيخرموا الدين بفهم الصحابه والذي سار على نهج الصحابه رضي الله تعالى لما يكون في مساله في الدين الصحابه وضعوا رايهم الراي فيه وبعده ممكن تكون ترى كده في اني سبيل الذين لا يعملون اولئك لا <تصفيق> هم شيفتين اولئك اخذوا الطاغوه تاريخه وصاروا وطغوا بدوله يسرى وفي وقت الامن والامان الذي تشرف في ذلت وانتشر اعاده وكان ونظروا في نظام المصالح الذي عمل العدل والعدل يوم صور ما شاء الله ثلات نظروا في مساله الكذب لو انهم رضوا ان يعبدوا رب اكبر خالقا مدبرا حكما وشرعا للحق وعدالا ان العبد جهد جد مش ناس عايزه رئاسه ولا عايز في اوعط اقعد عشان انا اختار له اعرض عليه بس هو هياخده ولا ايه بقى العبد ما يمش ما يخش عشان تخيل المساله اساسا تقول لي لا ما يخش عشان كل الناس موقفتهم ايه في اثنين قلت لهم ان يكون ناس ان يعقله الله العالمي وولات العقول يجب عليه ان يحكم الناس بدون ان يعذره فان ان ظهر والواو <سؤال> هو من سورة رسول الله صلى الله عليه وسلم